خير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو إن يكون غنيا أو فقيرا صلى الأولى بهما فلا تتبعوا الهوى الهواء تعدلوا وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الاو يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يزدفعون الكافرين أولياء من المؤمنين أيبتغون عندهم الحزة فإن الحزة لله جميل. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ينفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم, فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يقت الله المؤمنين أجرا عظيما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 وكان اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تخفوه أَوْ تعفو عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَإِنَّ الله كان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 أعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يكرقوا بين أَحَدٍ من أولئك سوف يؤتيهم وَكَانَ وكان الله غفور يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا ألن الله جهرا فأخذتهم الصائحة بظلمهم ثم اتخذوا الوجر من معلما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه مفتور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا